هل أن المراد بالولي المخاطب بالإحجاج بالصبيل هو الولي الشرعي كأبيه وجده لأبيه أو عليكم السلام ان المراد بالولي هو المتولي لأموره عرفا تأمّه أو خاله أو جاره أو رحمه Wa een in lam yakun sharan de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 في جعل الولايه كي يقال بان القدر المتيقان هو الولي الشرعي التصور الثاني ان المراد بالولي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 بس في هذه الحاله قد لا يكون الولي الشرعي معه في الحاله بل وكل امه وابوه قال هو هذا الذي هو الوجه الاول الوجه الاول التمسك بعموم معتبرت معاويه ابن عمم عن أبي عبد الله عليه السلام, السلام. عليه السلام حديث ثلاثة <تصفيق> باب سبعه عشر من أبواب أقسام الحاج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 وليه الموجه الثاني وصلنا من حاجه المقامه المقامه بتقديم السجيان النقطه فين مقرو منه وهو لا تكون الى هذا المكان يامرهم بالذهاب بعد الميقات. شو اشكال إذا اذا كان معك صبي كان معك في هذا في هذه القافله فيستحب لك أن تحج به سواء هو هذا الصبي استأذن وليه بالمجيء أو لم يستأذن أنت يستحب لك أن يحجاجه هذا امر عام لا نطلبه ما هو ما هو ما هو على هذا لم يستقصر لم يقل هل استاذنتم من أوليائهم ان تأتوا بهم الى هذا او لم تستعلموا لم يستقصن من ذلك عندما يقطع هذه المساكل الى هذا المكان بلا السيدان لماذا لا ينفذ شيء ايه امر الشرح المتعارض انه امر متجزع على ايه بحال مو... افترض وما استعلم هذه حلقة ال... ال... ال... الرواية مطلقة لكن عملها في الواقع هذه قضية حقيقية يعني من كان معه صبيا تليحر الجبيدين وقضية خارجية رواية قضية خارجية شيخنا. شيخنا. رواية قضية لا الرواية قضية خارجية او قضية حقيقية فتلتسقط عن الاستدلال نهاية لان قال صديقي قالت او فلان ان الروايات وردت على سياق القضايا حقيقية. عادت ياق القضايا العبرية أنه في على يعتمد احتمال هذه قوية في واقع هدجبوه في باب القضاء. هو شيء خنه الاشتباه. هذا الاشتباك على أساسات طرية. هذه قوية في واقع يذكر في باب القضاء. يعني إذا ورد قضاء مخالف للقواعد العامة قال هذا القضاء وارد في شنو واقع معينة لا يتعدى منه ولا غيره. أما إذا هذا الجيل في الاستدلالات والاستدلال الرواية، إذا إحنا القضية على أنها أصل قضية أصل خارجية أصل لونا، أصله هذا الاستدلال قضية في الواقع. لأن لازم ذلك أن يكون الرواية من داخل قضية خارجية لوجه هذا الاحتمال. تسقط عن الاستدلال. يصير حكم ولايتي شيء أنا. يصير حكم ولايتي ما حكم قانوني. نصنا على هذا.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 انظروا من كان معكم من أفضل انا هذا مجرد لسان استخدمه لنا وإلا مقصوده حرفا من كان معه صبيليون فليحج به هذا المكتاب الوجه الثاني هو أنه فمسك بعضهم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 مر برويته وهو حاج يعني الرسول فقامت امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أي حج عن مثل هذا قال نعم ولك أجره بتقريب ان الام لا ولاية لها شرعا على الصبي ومع ذلك فقد دلت الروايات على رجحان احجاج هذه ولكن الظاهر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 قلت له إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به قال مر أمه تلقى حميدا فتسالها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسالتها فقالت اذا كان يوم الترويه فاحرموا عام وجردوه قد قال بان مورد الروايه هو احتجاج الام به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 هذا تمام الكلام في هذا المطلب المسألة التي بعد هذه المساله هل أنه هدي الصديق وكفارته منه أو من ما للولي فالكلام في مقامين الأول في الهادي والثاني في الكفارات ان المقام الاول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 الى الصبي المستقل بالحاج الذي يحج بنفسه حج النجبيان قد يقال مقتب القاعده ثبوت الهادي في ماله لانه هو المخافض بالهدي وبما ان المامور به وهو الهدي يتوقف على مقدمه وجوديه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 لا يتلو على ماله يعني لا يستحق صوت الجيل مثلا ان كان كل من ولي يؤخذ من الولي عن المال في هذه الحاله فالولي يعطيك خذ من اموالك لانك مامور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 ثلاثة ثلاثه ايام حيث انه لا يجد الهادي ما لا يثبت في حق الولي انما يعد الان الصليب مخاطب بالباذل فتكون الوظيفه حينئذ الصوم المفروض أنه مصلحه الأولى المفروض أن الولي شخص بأن سفر الصبي فيه مصلحة له فلو أدن له بشراء الهدي من ماله به لا يكون هذا تصرفا بغير الأحسان تصرفا بالأحسان ليس هناك إشكال في ذلك هو لا يعطي الصبي المال هو يشتري يعني يوكل شخصان يشتري من مال الصبي ثمنا لهديه ليس الكلام في إقباع الصبي للمال ما هدي الصبي من ماله أو من مال غيره ولو بالوكالة ولو بأي شيء اخر بس عام باك هذه المال، للمال ما يوجد برموحة الحق برموحة <تصفيق> ليس <طول>. ليس <تصفيق> دكتور قال ولي انا لا <تصفيق> لا اريد ان افعل ما يمكنني دفع المال انا نذرا ليس المال بيدي على اي حال إذا اذا الولي بحيث لا يمكن للصبي ان يشتري الهدي من ماله فيصدق عليه هو اجنو من لم يجد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 لمصلحة او لغير مصلحات ثم لما اراد شراء الهادي يعني الصبي اشتراه جنو بماله فهنا الولي يكون ضامنان لانه تسبب في حج الصيد والحج مستلزم لاتلاف ماله في هديه فيكون امر الولي بالصبي في الحاكم لماله فيندرج تحت قاعده الافلاف من اتلف ماله غيره فهو له ضامين هذا بالنسبة للصبي مستقل. معلنا على كل الأحوال مثلا لو طرنا أسر سواريد السفر للأهل فضي من من المسائل مثلا أو أو أو النتيجة سبب له ال ال الأمر.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 أمر النبي بأن يحج، أمر اللي... بأن يحج، أمره بأن, يحب. أمره بأن يحب بحيث لا يمكنه أن يتخلف عن أمره. لمصلحه لمصلحة من كناء لغيره. المهم أنه هو الذي المت... تسبب في حجه قبل دي... سافر. الطمأن بينما في المصلحة لماذا ما كنت ما قلت في أقوله لو أنّ النوى <تصفيق> <تصفيق> حلن... لا تستعجلوا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 يغرم هذا المال من لأنه أطلف عليه ما له بعمره بالحج شهيد مع عدد غير فالإيه فأنا نقلل هنا بشروع في الصبيب للمنطقة إلدات أحسب يريد مستحبا من دون إلجاء من الولي هنا للولي أن يأذن له في التصرف في ماله طب مولانا له مصلحة على جميع الخداد للولي التصرف بمال الطبيب بمال الطبيبة. ماي خالي فذاك إذا. لما كلهم صحنا عم نقول في الـ في في. شيخنا لا أقول هذا إذا تصرف هو الولي قام أحد مال الطبيبة فعت من هذا أخذ ما في إشكال تصرفه تصرفه شرعي لكن لو انتهى عن ذلك قال أنا لا أدفع له أمواله ولا أدفع من الهاء يبقى شنو؟ هذا شيء آخر. هذا لا بنا خلاف رأي هنا ليش روح الشيء الاول احنا نتكلم لا هذا المفهوم عليه على كل شيء حالات مفهومه لدي نحن نحن نتكلم في هذا الفرض في فرض امتناع الولي عن الداب تطرط طبيعا يأخذ شيئا من المال فيدفع هنا يضمن الولي هذا المال وان لغير المميز يعني لغير المستقل ولو كان مميز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 وان امر الولي بذبح الهدي عن الصبي وان توقف على وجود المال الا انه لا معين لان يكون المال من مال الولي لو كان هناك مال مباح بوقف او بإباحة فصح له ان يصرفه في شراء الهدي للصبي اذا فتحينه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 صاحب المستنساك قدس سروه قال بأن منهم لا يرجع للصبيان بل يرجع للولي للأولياء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 الخلاف الظاهر جدا والحمد لله رب العالمين